الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع هداه الى يوم الدين ترحب بي في البلاد الاندونيسيه الحمد لله الذي جمعنا بعد انقطاع بسبب هذا المرض الذي أرسله الله عز وجل للعالمين ليعرف العبد مهما كان أو مهما بلغ من القوة والعلم. أن الله عز وجل قادر على أن يسلط على العباد من الأمراض والأوبئة ما لا يستطيع دفعه إلا بالتوكل عليه، فهذا المرض. الذي لا يرى حير العالم وأخذ من أخذ فنسأل الله عز وجل أن يرحم من مات من هذا المرض من أهل التوحيد أن يرحمهم ويغفر لهم ويتقبلهم في الشهداء ونحمد الله عز وجل أن مد لنا ولكم بالأعمار وأن جاءنا من هذا المرض فما منا إلا وقد أصيب به والإنسان ينتهز الفرص في هذه الحياة ليس الشان الشان أن يمد الله في عمرك وإنما الشان أن تصنع الخير والعمل الصالح في هذا العمر القصير فخيركم من طال عمره وحسن عمله فالموفق من أدرك حياته قبل مماته بالعمل الصالح وأدرك شبابه قبل هرمه أدرك شبابه بالنشاط في طاعة الله وأدرك صحته قبل مرضه أدرك صحته فنشط في عبادة الله سبحانه وتعالى والبعد عن معصيه، وكذلك من أدرك فراغه قبل شغله من أدرك فراغه قبل شغله فهذا هو الموفق والعبد المؤمن في حال نشاطه وفراغه وصحته إذا كان يعمل العمل الصالح ثم جاءه المرض أو انشغل كتب له ما كان يفعله في حال صحته ولكن الذي كان في حال صحته لا يعمل شيء من هذه الأعمال ولا يسارع قد فاته فاته ذلك وهو حي فالإنسان حينما يكبر أيها الأحب في السن وهو في الحياة يندم على ما فرط في حال شبابه فكيف إذا كان الندم بعد الممات فكيف إذا كان الندم ومآله إلى النار أعاذنا الله عز وجل وإياكم من النار الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء ثم أشكر القائمين على هذه الدورة ما يبذلونه من جهد وإخلاص وعناء ومشقة فهذه الدورة دورة الإمام الشافعي فهذه الدورة شاهد شاهد دورة الإمام الشافعي هذه الدورة هي الدورة الثامنة فنشكر الشيخ أبي المنذر الأكمل والشيخ عسكري والشيخ محمد ولدان أبو عبد الرحمن و أبو عكاشة وكل القائمين على هذه الدورة ما يبذلونه من جهد وعناء ثم أشكر والدنا الحبيب ونسأل الله ونسأل الله أن يصله إلينا سالم الشيخ رزيق ابن حامد القرشي فهو المشرف على هذه الدورة المباركة فقد قادها هو وأبنائه المشايخ بعد توفيق الله لهم قادوها إلى بر الأمان. قادوها إلى بر الأمان، فسلموا من الفتن التي عصفت بهذه الدعوة المباركة، فما زالوا حكماء دعاء وثابتون، لم ينجروا خلف الفتن ولا خلف الخزييات. ولم ينجروا إلى الغلو ولا إلى التفريط فنسأل الله عز وجل لنا ولهم الثبات على دينه ونحن في هذا المجلس المبارك مجلس من مجالس العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كفى شرفا لطالب العلم أن يذكره الله عز وجل في الملأ الأعلى وسل وطريق العلم أيها الأحبة طريق شاق يحتاج إلى الصبر والتجلد والطاعة وترك المعصية والمثابرة والمجاهدة فالعلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه فكيف إذا أعطيته بعضك فكيف إذا أعطيته فضل وقتك؟ فلن تنان العلم وأنت لا تعطيه إلا فضل وقتك وأنتم ترون الأمة كيف هي بحاجة إلى طلاب العلم والدعاء إلى الله الحق فقد كثر المبطلون والدعاء إلى أبواب جهنم فقد كثر الداعون إلى الإلحاد وكثر الداعون إلى الأديان أو إلى اليهودية والنصرانية وغير ذلك من الأديان المخالفة وقد كثر دعاة الشر المنتسبين للإسلام فذاك يدعو إلى أشعريته وذاك يدعو إلى اعتزاله وذاك يدعو إلى تجهمه، وذلك يدعو إلى جماعته الخاصة التي مؤسسوها وبانيها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي أهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة هم السلفيون هم الطائفة المنصورة هم أهل الحق وهم موافق الحق هؤلاء لا يدعون إلا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله يدعون إلى كتاب الله وإلى سنته غايتهم أن يكون الناس متمسكين بالكتاب والسنة غايتهم انتشار الحق بفلان أو بعلان هكذا هم أهل السنة فالله الله بالتشمير والجد في طلب العلم فهناك من ينظر إلى مواقع التواصل يرى العجب والحملة الشريسة على هذا الدين الصافي أهل البدع يجتمعون يجتمعون وإن اختلفت عقائدهم على محاربة العقيدة السلفية فهم الآن يحرفون أسماء الله وصفاته وينبذون من يثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته مما وصف به الله عز وجل ويؤولون ذلك ويتهمون أهل السنة بأنهم مشبهة ومعبطلة وجهمية فالله الله بالحرص في تعلم العقيدة السليمة ومعرفة شبهات هؤلاء الظلال حتى تسلم العقيدة حتى تسلم عقيدة الناس يا أحبة إذا فقد أهل الحق فقد الحق إذا فقد أهل الحق فقد الحق وأهل الحق إذا لم يت لم يتسلحوا بالعلم غلبوا وأظهر الباطل على الحق فكيف ترد شبهة المعتزلي إلا بالعلم؟ وكيف ترد شبهة الأشعر إلا بالعلم وكيف ترد شبهة المعتزلي إلا بالعلم وكيف ترد شبهة الخارجي الذي يستحل دماء المسلمين بشبهات وتمسك بنصوص ليست كما أرادها الله ورسول إلا بالعلم وكيف ترد شبهات المتحزب إلا بالعلم لا تنشغلوا بالتوافح ولا تشغل ولا تنشغلوا بكثرة الخلافات انشغلوا بالعلم ادرسوا العلم جيدا كما درسه سلفكم ادرسوا العلم كما درسه السلف وتسلحوا بالعلم ونحمد الله عز وجل أن جعنا مسلمين وجعلنا أهل سنة فالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولكنه لا يعطي الإيمان إلا من يحب فنحمد الله عز وجل أن جعلنا مؤمنين وجعلنا موحدين وجعلنا سلفيين وجعلنا طلاب علم نقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف هذه الأمة العلم يحتاج إلى صبر حتى تنال ثمرة هذا العلم يجعلك حيا بين الناس وإن كنت ميت. أهل البدع، أهل البدع تعلموا لكي يدعوا إلى ضلالهم وأهل الحق تعلموا لينقذوا أهل لينقذوا المسلمين من الضلال إلى الهدى. فالإخلاص بطلب العلم يكون برفع الجهل عن عن نفسك ورفع الجهل عن الآخرين ودعوة أهل السنة دعوة تأسيس ودعوة تصحيح ودعوة تثبيت تصحيح وتأسيس وتثبيت فتعليم أهل السنة لأهل السنة دعوة إلى الثبات على هذا الدين والتعلم ودعوة تأسيس هي دعوة المشرك والكافر إلى الإسلام ودعوة التصحيح هي دعوة من انحرف عن الصراط المستقيم حتى يتمسك بهذا الصراط وهي طريقة أهل الصنة والجماعة درسي معكم هو عن كتاب نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودرس النواقض للإسلام مهم جدا وقبل الشروع في أهمية هذا الموضوع. نعرج على من هو محمد بن عبد الوهاب هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان الوهيب التميمي كنيته أبو علي وأبو الحسين مولده كان في السنة في سنة 1115 ولد له الحسن والحسين وإبراهيم وفاطمة حفظ القرآن رحمه الله وهو دون العاشر من عمره وكان بلوغه وزواجه في الثاني عشر وصل بالناس وهو ابنه الثاني عشر وحج حجة الإسلام وهو في سنة الثالث عشر من الثالث عشر من الهجرة رحل رحمه الله إلى مكة والبدين والبصرة والإحساء من شيوخه محمد حياة السندي وعبد الله بن إبراهيم آل سيب الشيخ محمد عبد الوهاب هو إن لم يكن صاحب دعوة وصاحب توحيد وعقيدة سلفية ولم يأتي بالجديد وإنما دعا إلى ما دعا به إليه الأنبياء لا نذكره مسلم من المسلمين فهؤلاء الذين ينبزون دعوة الشيخ أو أتبعوا بالوحابية هم لا يريدون ذات الشريخ ولا ينبذون الشيخ نفسه هم ينبذون دعوته التي جاءت دعوة صافية نقية من الشرك والبدع كما يصف في القديم كان يصفون أهل التصوف لمن يتبع شيخ الإسلام بالتيمية يقولون عليهم أنتم تيميون هم لا يريدون ابن تيمية بذاته وإنما الحق الذي جاء به الحق الذي جاء به ابن تيمية وهكذا الشيخ محمد عبد الوهاب الله عز وجل سخره للمسلمين في جزيرة العرب فهو رحمه الله رأى الحال الذي كان عليه مسلمين جزيرة العرب رأى الحال الذي كان عليه حال المسلمين في جزيرة العرب من الجهل وبناء القبور فقد كان هناك قبر زيد بن الخطاب يطاف حوله وينذر حوله في نجد وكانت هناك شجرة يعلقون عليها الخرق إذا جاءهم الولد لعله يسلم من الموت وكان هناك شجرة انجاب الذي يريد من النساء أن ينجب يذهب إلى هذه الشجرة وكان هناك نخلة من أرادت أن تتزوج تذهب إلى هذه النخلة وتقول يا فحل الحيول أرزقني زوجا قبل حلول الحول فهذه المظاهر الشركية التي تراها كانت في جزيرة العرب الشيخ في بداية أمره كان ينكر بطريقة لأنه لم يكن له سند وله نصير في بداية أمره ثم الله عز وجل هيأ له الإمام محمد بن سعود فاجتمع قوة السنان وقوة اللسان في بداية الأمر كان يقول الله خير من زيد يراهم عند القبر يطوفون يقول الله خير من زيد فهؤلاء بديهيا لن يقولوا له كيف تقول هذا الله خير من زيد الله خير من زيد لكن لو قالهم هذا شرك ربما قتلوه ربما قتلوه في مكة كان هنا قبر لشخص اسمه أبو طالب لقضاء الحاجات وقبر المحجوب من تعلق به لم يتعرض له أحد ولو كان مجرما بخلاف ما لولا لالتجأ بالكعبة وفعل الطوام في الطائف كان هناك قبر ابن عباس وكانت الباعة يستفتحون اليوم بقول على الله وعليك يا ابن يا ابن عباس وفي المدينة كان الشرك عند عند الحجره خلف حجره النبي صلى الله عليه وسلم وفي البقيع وكان هناك ضريح عند قبر حمزة وفي جدة كان هناك قبر طوله ستين ذراعا يزعم أنه لحواء وفي مصر كان البدوي والحسين وغيره وفي اليمن الهادي وابن علوان والبرعي وعيدروس وفي العراق كان هناك قبر ابو حنيفة والكرخي والجيلاني والنجف وفي القطيف والبحرين والأحسى والشم وما حولها فهذه كانت كلها بدع وشركيات، خصوصا من جزيرة العرب فجاء الشيخ محمد عبد الوهاب ودع الناس إلى التوحيد وحذرهم من الشرك ودعاهم وانقذهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد قد شهد له علماء عصره بسلامة المنهج والعقيدة بل وشهد له الكفار فهذا الكاتب الأمريكي اسمه أستادراد أستادراد قال أما الذين أما الدين فقد غشيته غاشية سوداء فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة سجفا من الخرافات وقشورا من الصوفية وخلت المساجد من أرباب الصلوات وخرج الناس من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعويذ والسبحات ويوهمون الناس بالباطل والشبهات ويرقبونهم في الحج إلى القبور إلى قبور الأولياء ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور، وغابت عن الناس فضائل القرآن، فصار يشرب الخمر والأفيون في كل مكان، وانتشرت الرذائل وهتك ستر المحرمات على غير خشية والاستحياء، ونال مكة والمكرمة، ونال مكة المكرمة والمدينة المنورة ما نال ما نال غيرهما من سائر مدن الإسلام. وعلى الجملة فقد بدل المسلمون غير المسلمين وهبطوا مهبطا بعيد القرار فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ورأى ما كان يدهل الاسلام, الإسلام إلى غضب ثم جاء الشيخ محمد عبد الوهاب وأنقذ الناس من هذه الحال وكان وضع الجزيرة قبائل متناحره متشتتة قد حكم الحجاز أكثر من ثلاثين من الأشراف فوقف يسر الله لهذه الجزيرة الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود إلى الدعوة إلى التوحيد فبدأوا بهدم القبور ودعوة الناس إلى التوحيد حتى صارت بلاد الحرمين كما ترونها والحمد لله صارت بلاد الحرمين من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها لا يوجد قبر يعبد من دون الله ولا يوجد ضريح القبور مستوية إذا رأيت كتاب اسمه مرآة الحرمين ترى حال القبور في المدينة كيف كانت قبل الدولة السعودية حال البقيع كله قباب والكتاب موجود وكذلك شهداء أحد أضرحة كبيرة فجاءوا فيسخر الله هذه الدولة المباركة دولة التوحيد فسوت هذه القبور. شيخ الإسلام مؤلفاته جميلة وبديعة فكل ما طرأ له أمر أو رأى داء ينتشر بين المسلمين ألف رسالة فله كتب قيمة شرحها أهل العلم ونالت بين المسلمين القبول ككتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات وكتابنا هذا نواقض الإسلام ونحن حينما ندرس النواقض نواقض الإسلام ندرسها لكي نحذر على إس... نحذر مما ينقذ هذا الدين ونحذر مما يخدش التوحيد فدراسة النواقض نواقض الإسلام هي دراسة للحفاظ على التوحيد هذا حديث رضي الله عنه كما في صحيح بخاري قال كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فالإنسان لا يعرف الشر من الخير حتى يتعلم فإذا عرف طريق الشر تجنبه فنحن ندرس نواقض الإسلام لعدة أسباب أولا لأن العلم من أفضل القربات والنوافل بالإجماع هو أفضل النوافل بعد الأركان الخمسة وأفضل أنواع العلم هو علم التوحيد فالعلم ثلاثة العلم ثلاثة لا رابع لهما علم التوحيد وهو علم الأسماء والصفات وعلم توحيد الرموية والألوهية وعلم الأمر والنهي وهو في معرفة الحلال والحرام وما ويشمل وما دخل في المكروهات والمعرفة والمنهيات والمستحبات وعلم الجزاء ما ما الله من الجزاء يوم القيامة العلم لا يخرج عن هذه الثلاثة فأفضل العلوم العلم المتعلق بالله والعلم المتعلق المتعلق بالتوحيد ونواقض الإسلام نحن حينما نتعلم أولا لكي كذلك نحذر نأ نقع فيها لكي نحذر الناس من أن يقعوا فيها لكي لا نقع فيها لكي نحذر الناس من أن يقعوا فيها ليس مباشرة أنا درست نواقض الإسلام أذهب إلى تكفير الناس كذلك ما أدرس نواقض الإسلام لكي أعرف متى يعرف أن هذا ناقض أو ليس بناقض هل هذا ناقض أو ليس بناقض لا إله إلا الله وهؤلاء الذين اتهم شيخ محمد عبد الوهاب بالتكفير، هم لم يفقهوا، لم يفقهوا كلام الشيخ، فنحن، فالناس موقفهم من نواقل الإسلام على ثلاثة، التكفيريون، وهم الذين لم يفهموا كلام شيخ المسلمين محمد عبد الوهاب على ما أراد، كذا كوهؤلاء سبيل لهم فقد فهموا نصوص الكتاب والسنة. خلاف مراد الله ورسوله فمن بابي أولى إيش؟ أن يفهموا كلام شيخ محمد عبد الوهاب على غير المراد الشرعي وعلى غير مراد المؤلف طائفة أخرى لما رأوا التكفيريين أنهم نبذ أنهم استخدموا كلام شيخ الإسلام في غير موضعه جعلوا الشيخ محمد عبد الوهاب إيش؟ أنه تكفيري ووفق الله أهل السنة والجماعة في أخذ هذه النواقض بفهم نصوص الكتاب والسنة وما عليه فهم السلف من عقيدة أهل السنة والجماعة فمن الخطأ أن تدرس نواقض الإسلام فتقول من مل... قال شيخ محمد عبداللهاب من لم يكفر الكافر أو شكه الكفري فهو كافر إذن فأنت كافر أولا تعليم, التو... تعليم نواقذ الإسلام هي لإنقاذ الناس من الشرك وأن يقعوا في هذا الناقل ثاني الكلام على نواقض الإسلام انتبهوا يا إخوان الكلام على نواقض الإسلام باب وال... والكلام على الكافر الأصلي باب آخر فالناقض مسلم ارتكب ناقضة والناقض هو الانتقال من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر أما الكافر فهو كافر لا نطبق عليه قاعدة نواقض الإسلام لكن من وقع في هذه النواقض ينظر إلى حاله ينظر إلى حاله و... وهناك ثمة قواعد يجب أن تنبه لها قبل الدخول في هذه النواقض وهو أن ال... الوصف بالفعل الوصف بالفعل عقيد أهل السنة أنهم يصفون الفعل ولا يلزم من وصف هذا الفعل أن من وقع فيه من وقع فيه أخذ نفس الوصف، فهذا الفعل كفر نقول، هذا الفعل كفر، ولكن من وقع فيه ليس من اللازم أن يكون كافرا ففرق فعل السنة يفرقون الوصف بالحكم بين الفعل والفاعل، بين الفعل والفاعل فلا ينتقل الوصف بالفعل الى الفاعل الا ايش اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وانتفت الموانع وعند أهل السنة والجماعة قاعدة مهمة ونحن ندرس عن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه من الإسلام بالكفر الكفر إلا إيش بيقين إلا بيقين تبعوا هذه قواعد مهمة يا أخوان أهل السنة يفرقون بين وصف الفعل ووصف الفاعل فالفاعل لا بد حتى يوصف بأنه قد كفر بالله عز وجل بردة أوصاف أن يكون مكلفا أن يكون مكلفا هذا أولا وأن يثبت أو يثبت أن هذا الفعل الذي فعله كفرا أو هذا الترك الذي تركه كفرا ثالثا أن يكون قد بلغته الحجة رابعا انتفاء الشروط انتفاء الموانع فليس هنا مانع في كفره فليس هناك مانع في كفره ما معنى بلوغ الحجة يا حبة ما معنى بلوغ الحج بلوغ الحجة؟ ها من يجيب؟ من معنى بلوغ الحجة؟ ما معنى بلوغ الحجة؟ ها يا ضروي جواب. أنا بقوم أجابه نشطوا شوية. نعم وصل إليه إيش؟ ما معنى بلغ الحجة؟ هذه أمور لازم تفهموها يا 20 طلاب العلم لأنه هذا الأمور هي أسباب الخلاف التي تحصل أحياناً فأنت إذا فهمت المراد من هذه الألفاظ خرجت من الخلاف بل لم فيه لأن الأمور عندك واضحة معنى بلغ الحجة أي فهمها فهمها فلا يعني أنك تذهب عند فلان وتقرأ عليه كلامه للعلم وتقرأ عليه الذريب الكتاب والسنة تقول بلغته الحجة بسم الله هو كافر لابد يفهم يفهم الحجة يفهم معناها ما هذا المراد والناقض يكون والنوابض يكون بما يتعلق بالقلوب وهذا لا مجال له فيش في الإكراه هذا لا سبيل له لا في الإكراه ولا غير ذلك فمن اعتقد الكفر في قلبي فقد كفر فلا يوجد تفصيل في ذلك لأن القلب لا يستطيع أحد أن يتصرف به إلا الله سبحانه وتعالى فمن اعتقد عدم وجود الله من اعتقد اعتقاد ان الزنا حلال وان لم يزني وان لم يزني فهذا كافر من اعتقد شرب الخمر حلال فهذا طبعا اذا بلغه ايش ان شرب الخمر حرام فهذا كافر بالله والناقض الثاني ما يتعلق بالأقوال فسب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر وقد نقل شيخ الإسلام في ذلك الإجماع والناقض الثالث ما يكون بالأفعال ما يكون بالأفعال ك رمي القران في القادورات عزكم الله قاصدا عامدا لذلك فالكفر يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالفعل والنقد هو ضد الإبرام النقد هو ضد الإبرام وهو فساد الشيء بعد إحكامه نوافذ الإسلام والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل المطلق الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك فالإنسان إذا أتى بناقض من نواقل الإسلام خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله الوضوء في الصلاة من توضع في الصلاة ثم نقض وضوء انتقض طهارته انتقض، انقضت نقضت وبطلت صلاته كذلك الشرك وناقض والناقض داخل في الإسلام أخرج صاحبه من الإسلام إلى الكفر هي معنى الردة وهي قطع المكلف المسلم المختار الإسلام بنية أو قول أو قول كفر أو فعل عنادا أو استهزاء قال الشيخ الإسلام إن من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يقصد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر القائلين بأن الإيمان قول وعمل وهذا النقل من الصارم المسلول. وقال إسحاق بن راهوية أجمع العلماء أن من سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من الأنبياء وهو ما ع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر بالله ويقول شيخ الإسلام بالتلمي رحمه الله ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل لم يزل ذلك عنه إلا بالشك لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحج وإزالة الشبهة وضح يا إخوان قد يقول إنسان عند شبهة فقال رحمه الله كما سلبت لكم من تبت إيمان وبيقين لم يزل ذلك عنه إلا لم يزل ذلك عنه بالشك وقال الإمام ابن عبد البر هذا أصل مستعمل عند أهل العلم أنه لا تزول عن لا تزول عن أصل حتى أنت عليه إلا بيقين مثله أو وأل يترك اليقين بالشك. <تصفيق> كم باقي لها ساعة آه عجيب ساعة كمين نص الساعة ربع الساعة عشان وقت الدعاء طيب قال رحمه الله طبعا يا أخوان شيخ الإسلام تذكر عشرة نواقض. هل هذه هي فقط نواقب الإسلام هل هي فقط نعم ليست هي نواقب الاسقل والسلام عدوها بعضهم إلى أربعمائة الهيثني وغيره وإنما شيخ الإسلام ذكر حمد نبت ذكر أخطرها وأكثرها وقوعا أخطرها وأكثرها وقوعا فالنافذ الأول قال رحمه الله النافذ الأول طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم قال اعلم أن نواقض الإسلام عشرة عشرة نواقض في بعض الفاضي هذه النواقض جاءت الدرر السنية اعلم أن من نواقض الإسلام عشرة نواقض هذا يدل على أن ليست في عشرة من كلام شيخ الإسلام نحن عبد الوهاب كما في الدور السنية فهو ذكر أهمها وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب دائما يبتدئ أو كثيرا ما يبتدئ رسائله بإعلم أرشدك الله إعلم إعلم هذا تنبيه هذا حسن تنبيه للمستمع ولطالب علم أن الذي سيأتي بعد هذه الكلمة أمر مهم فانتبه له فقال رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له هذا أول ناقض هذا أول ناقض من نواقض الإسلام فالشرك بالله قل مراج به الشرك الأكبر فلا يجتمع الشرك هو قال الشرك في عبادة الله الشرك هو تسوية الله تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى وليه أهل العلبي الفاظ, ألفاظ كثيرة في تفسير الشرك تعظيم تعظيم غير الله كتعظيم الله سبحانه وتعالى وهو أعظم ذنب عصي الله به أعظم ذنب عصي الله به ومن تفاسير أهل العلم للشرك هو أن يجعل العبد ردا لله سبحانه وتعالى فأول نعطنا الشرك ويدخل فيه الكفر فما الفرق بين الشرك والكفر ما الفرق بين الشرك والكفر ما نجيب الفرق بين الشرك والكفر كل كفر هو شرك كل كفر هو شرك سأسأل بعد خليل ركزوا كل شرك كل شرك هو كفر وليس عفوا اي كل كفر هو شرك وليس كل شرك هو كفر بالله سبحانه وتعالى فجحد الحق جحد الحق يكون كفرا وعبادة غير الله هو يكون شركا وتسوية غير الله يكون شركا جهد الحق كجهد الصلاة وجهد الزكاة وجهد شيء من الدين بالضرورة هذا يسمى شركا او كفرا كفرا وجهد الحق يكون في الكفر واشراك مع الله عز وجل في العبادة هذا يكون شركا الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كل ذنب كل ذنب سوى الشرك فصاحبه تحت المشياء إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له ولا يخلد في النار موحدا لا إن دخل النار لا يخلد في النار واحدة فالدخول في في النار والخلود فيها يكون على قسمين المراد بالخلود المؤبد وهذا لا يكون إلا لمن إلا لمن الخلود المؤبد اسمع الصغار الخلود في النار لكل من للكافر الخلود في النار لكل من للكافر هذا الخلود المؤبد أما المسلم الذي يدخل النار كل لف كل لفظ في القرآن جاء فيه أو في الحديث جاء في وصي صاحب المعصية أنو يدخل النار أو لا يدخل الجنة خلينا نعرف خلود النار فالمراد به إيش أي طول المكوث طول المقوس ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا يدخل الجنة شارب خمر ولا ايش معنى هذا هل لا يدخل نهائيا ها من يجيب من يجيب الله شيخ شاري مسألة <تصفيق> آجاب المنزل دمغامي شاركو ها المراد يا أخوان الدخول الأولي أنه لا يدخل ابتداءا يُعذّب ثم يدخل انتبهوا لا تقعوا في حبال أهل التكفير والخوارج وصف من فعل معصية بأنه لا يدخل الجنة وهو على التضبيد المراد به الدخول الأولي وصف الخلود لمن دخل النار من أهل التوحيد المراد به الممتد الطويل لا يخلث في النار موحد قال الشرك في العبادة كيف نعرف العبادة ما هي العبادة حتى نقول أن هذا شرك وأن هذه عبادة لا يجوى صرفها لله فمن صرف لغير الله فقد أشرف قال الشكل الإسلام هي اسم كل ما نحمض هذا التعليم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة فكل عبادة ظاهرة وضاطنة قول أو فعل هي عبادة لله سبحانه وتعالى أشرك فيها أشرك فيها مخلوق فيسمى شركا وبحسب حالها وبحسب حالها قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار الكافر والمشرك حرم الله عليه الجنة. لا يدخلها أبداً انتبهوا. لا يدخل الجنة مشرك بالله. فما نراه الآن؟ إذا مات الكافر أو مات الملحد تسمع من يترحم عليه من يصلي عليه من يذهب يفعل له عمر أو حج الله أرحم الخلق بالخلق ولكن هذا حق الله حق الله على العباد فليس لك أن تدخل بل يجب عليك ديانة وحقا لله سبحانه إسلاما وتوحيدا أن تجعل حق الله عز وجل أول اهتماماتك فكيف ممن لم يثبت وجود الله فكيف من لم يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ثم تدعو له بالمغفرة من الله والله يقول لنت تحارب كلام الله سبحانه وتعالى قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. طبعا يحب الشرك يكون في الأسماء والصفات وفي توحيد الروبوبية وفي توحيد الألوهية. الشرك في الروبوبية كإنكار وجود الله عز وجل أو إثبات خالق مع الله أو متصرف كما يقول بعض المتصوفة. أن هناك من يتصرف في الكون مع الله أو ما يقوله أهل الرفض أن إمتهم يتصرفون في الكون وجد هذا البعض المتصوفة يقول أن للولي يستطيع أن يتصرف في الجنين فينقله من ذكر إلى أنثى ومن أنثى إلى ذكر والشرك يقع في الأسماء والصفات كشركة تعطيل وشركة تنثيل نحن نصف الآن نطبق القاعدة قواعد التي نبهتكم عليها من قبل نصف الفعل لا نصف الفاعل فهذه كلها أفعال شرك لكن من وقع فيها نطبق القواعد التي تعلمناها العقل والبلوغ والحجاء وثبوت أنه فعله غير مقرأ القواعد التي درستكم إياها قبل قليل قال ومنه الدبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر ذكر الذبح هنا لأهميته ولكثرة طووع الناس به، فإنهم يقربون القرابين للأولياء وللجن للأولياء وللجن وللملائكة وبعضهم يذبح إذا بنى بيت جديد يذبح حتى يتقي شر الجن وبعضهم يذبح للأمراء والحكام تقربا إليهم فالشرك في الذبح يقع بالاستعانة وبالعبادة فمنهم من يذبح لله تقربا ولكنه يقول باسم جن باسم فلان فهذا شرك بالاستعانة فهذا أشرق بالاستع ولو ذبح لله سبحانه وتعالى لكنه لم عندما جاء يسمي باسم الله معنى اسم الله أي استعينوا بالله هو ذبح لله لكنه ذكر باسم مثلا الامام علي باسم البدوي باسم الجيلاني فهذا شرك في الاستعانه شرك في, في يقع في الاشياء اللي الذبح يقع شرك في الاستعانة ويقع في العبادة فمن ذبح لغير الله وسمى بغير اسم الله فقد وقع في شرك الاستعانة وشرك العبادة وهو القصد والتقرب المراد بالعباده القصد والاستعانه هي عبادة لكن دبح القربان هذا تقربا وعبادة فهذا وقع في الأمرين ومن دبح بسم الله ولكنه دبح للولي القلاني للجن حتى فهذا شرك في العبادة فكل هذا دبح يدخل فيه بالشرك في والدليل على أن الدبح عبادة ايش؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحيائي وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أو مرت ومرت, ومرت أنا أول الرسلين الله عز وجل في كتابه الكريم في الصلاة فقال فصلي لربك وانحر ونفخنا سبحانك اللهم وبحمدك شهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إلي